بسم الله الرحمن الرحيم تَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينَ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم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 ان العزيز الحكيم يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما رااها تهتز كانها جان كأنها جان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 قالتْ مَمْلَُّ أيهَنَّمْ لُدُخُلُ مَساكِنَكمْ دُخُلوا مَساكِنَكُمْ لا يَحقيِمََّكُم سُلَمَ وَجنُود لا يَحقيِمََّكُمْ سُلَمَ وَجنودُ وَهُمْ لا يَشْعُون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 أَو لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ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 قَالَتْ سَنُرِيهُ أَصْدَقَتُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أيها الملأ إني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 قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قَالُوا قَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ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 نَرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ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 waj'ala laha rawasiya waj'ala bayna al-bahrayni hajizan a ilahum ma'a allahidha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 أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۗ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ كَائِلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَثَاءً إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 وَإَِّ رَبَّكَلَذُ فَبلٍ على الناسَّاسِ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَشكُرون وَإِن رَبكَ لاَا يَعلَُ ماَا تُكُِّصدُدُورهُم وَماَا يعلِنُون وَماَا مِنْ غَائِبَةِ فيِي السمِ وَالأَررضِ إِللاا فِي, في كِتابَابٍِ مُبين إِ هذاذَا الْ 124- ويقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 125- وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 126- إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 127- فتوكل على الله إنك على الحق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 من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاء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 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا وَالسَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ شَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وَلَهُ كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وَأَنْ اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين